يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وعثى منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ومن صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإذا كان ما ذكرناك من الخطب الماضية الخطبتين الأخيرتين بالذات وكان عنوان الأولى إن الله لا يصلح عمل المفسدين وكان الثانية إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فإن عنوان اليوم وهو شيئا علّ عليّ أيضا كما علّ عليّ ما فات هو تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ذلك عنوان اليوم عنوان اليوم هذه الآية وملخص الكلام لأن الكلام فيها طويل أن نعرف معنى الولاية وأن نعرف صفاتي أو بعضا من صفاتي أولياء الله وبعضا من صفاتي المجرمين الذين منع الله تعالى على المؤمنين ولايتهم ثم نميز عاقبة أولياء الله تعالى وما ينبغي أن يفهمه المرء في هذه القضية على واقع اليوم وقبل الله تعالى الذي بدأنا به الكلام سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سبقها قوله سبحانه وتعالى المرتبط بهذه الآية الآية هذه بالذات لها ارتباط بآية سابقة وهذه الآية السابقة جاءت ثم وقع استطرات بينها وبين آياتنا هذه الآية المتعلقة بهذه الآية نختصر قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض سأذكروا الآيات حتى ينظر المرء والمؤمنون في هذه الآيات كأنهم يقرؤونها أول مرة عندما يرون الواقع الذي نحن فيه كأنها تحدثنا بما نحن فيه ما تفصيل ينبغي أن لا يدخل بنا إلى أخطاء في الاعتقاد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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين ويقول الله تعالى بعد أن نستكمل الآيات ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين قسموا بالله جهد إيمانهم إنهم, لم إنهم لمنكم إنهم أسم الله جاد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين إلى قوله تعالى الذي نحن فيه إنما وليكم الله قصتنا هذه الآية الأولى والآية الثانية يعني الآية الأولى تقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا وجاء ما في نصف الآيات استطراد لتبيين حقيقة المجرمين الذين يسارعون إلى النصارى واليهود للتأييدهم والتأيود بهم والاستعانة بهم وإلى موقف المسلمين الذين قال الله تعالى فيهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم.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 هذه الآيات الأولى التي تبينت هنا هي لا تتخذ اليهود والنصرى أولياء إنما وليكم الله ورسوله المنافقون يسارعون فيهم يخافون أن تدور عليهم الدوائر ويحدث لهم كذا وكذا والمؤمنون يجاهدون في سبيل لا يخافون لهم تلائم ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين في هذا السياق ونستكمل لنفهم مجيء الايه لنفهم حيث جاءت هذه الايه الأولى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعد الايه التي قبلها حيث بينت الايه قبلها هذا المعنى الذي نحن فيه اليوم بينت ضلال هؤلاء أهل الكتاب بيّنت ضلال أهل الكتاب حيث قال الله تعالى فيهم وأن بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغد ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون فلما تهيأ أهل الإيمان لفهم هذا الحال من أحوال ضلال هؤلاء أهل الكتاب وتهيأوا بتحزير الله تعالى لهم من أن يفتنوهم أو أن يضلوهم في دين الله تعالى وحذرهم أن يفتنوك عن بعض من أنزل الله إليك لما تهياء المؤمنون بعد معرفة ضلال هؤلاء وبعد معرفة أنهم إنما يريدون فتنة المسلمين وتشويه اعتقادهم وتشويه اعتقاداتهم وتشكيكهم في دينهم وتأليب الناس عليهم داخلا وخارجا داخل المدينة وخارجها مع النبي صلى الله عليه وسلم وداخل ما نحن فيه وخارجه لما تهيأ المؤمنون لذلك وفهموا والله تعالى قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وهذا الحال الأول والحال الثاني هذا الحال الثاني لأن الحال الأول ضلالهم والحال الثاني أنهم يريدون أن يفتنوك وأن يشككوك وأن يتعاونوا مع من يضلون المسلمين ويشوهون صورتهم ويسيئون إلى نبيهم وكتابهم ويستهزئون بهم كما سنذكر بقية صفاتهم المتابع يعلم الملخص الأول الذي ذكرنا أننا سنذكر الولاية ونذكر ما تعلق بصفات أوليائه وصفات أعدائه ثم في نفس الوقت نذكر عاقبة أولئك وما يتعلق بنا نحن إذن في صفات أولئك الذين دعت الآية إلى هذا الحال الذي قالت علمت ضللهم وعلمت أنهم يريدون أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وأنهم يريدون حكم الجاهلية حكم الجاهلية يبهون استفام كاري ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا إذن لا تتخذ هؤلاء أولياء أبدا هم ومن تبعهم من المسلمين سواء كان جاهلا. أو مغررا به أو مأجورا أو كارها لبعض المسلمين في هذه الحالة لا تتخذ هؤلاء أولياء أبدا لنستكمل صفاتهم إذن حتى نعود إلى قوله إنما وليكم الله يا أيها الذين آمنوا بعد أن قال لهم إنما وليكم الله ورسوله لا تتخذ اليهود والنصار أولياء وترى كثيرا من المؤمنين الذين يدعون الإسلام يسارعون فيهم يقولون نخشى أن يحدث لنا وكذا وكذا أن تدور علينا الدوائر هذه الصفات الأولى الأربعة نأتي إلى بقية الصفات ليرى الواقع المؤلم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هذه فصتنا التي سنعود إليها وإنما نحن نشرح الآن صفات هؤلاء الذين لا يجب أن يتولاهم بل يحرم بل يكون كفرا إذا تولاهم على حسب درجات التولية فالدولية يعني, ولاية ال... يعني أن ولاية المؤمنين لهم قد تكون معصية قد تكون فسقا قد تكون كفرا ليست كفرا مطلقا حتى يفهم المؤمنون هذا المعنى لا يخبطون كفرا كفرا كما يقال هذه الأيام لا وانظر إلى بقية صفاتهم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا, الكف... أوتوا الكتاب وال... من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تلك بقية صفاتهم لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء لا تتخذ هؤلاء الذين اتخذوا دينكم لعبا وهزوا وسخرية واستهزاء بالدين وسبا له وتشكيكا فيه إلى آخره لا تتخذهم أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وفي الآية ذلك بأنهم قوم لا يعقلون هذه مجمل صفاتهم إذن وقال الله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك والنبي معصوم الحزر منه وارد صلى الله عليه وسلم بل هو واجب لذلك قال واحذرهم أن يفتنوك بمعنى أن الحديث منصرف للمؤمنين ليس للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم لا يمكن أن يفتنوه في شيء صلى الله عليه وسلم ما حدث ولم يحدث ولذلك فالتحذير هنا لأهل الإيمان تحذير للمؤمنين إذا علموا هذا الواقع الذي هم فيه فإنهم فهموا تلك الأسباب التي بيّنها الله تبارك وتعالى لعدم ولاية هؤلاء ومن تبعهم من المسلمين الجهل المغرر بهم أو من المسلمين الجهل المأجورين أو من المسلمين الجهل الذين يسعون لمصالحهم الشخصية أو لهؤلاء الذين يكرهون المسلمين ليس للإسلام وإنما لما نسمع عنه هذه الأيام من أنهم يكرهون هؤلاء وهؤلاء لكذا وكذا مما يتردد ذكره إذن الحذر لأهل الإيمان ولما حذرهم وبين لهم هذه الصفاة قال لا تتخذوهم أولياء علمت إذا لماذا لا يتخذونهم أولياء وعلمت هذه الصفات من قول الله تعالى حينئذ للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المدينة وإذا بها اليوم ظاهرة ظهورا عظيما كأن القرآن أنزل اليوم ليبين لنا هذه الصور التي ينبغي أن يتوقعها المؤمنون وأن لا يقعوا فيها من قريب أو بعيد إلا أن تحكم الضرورة أو الإكراه شيئا من ذلك إلا أن تحكم الضرورة حينئذ يقال الضرورة تقدر بقدرها نعود بعد أن بيّننا صفات هؤلاء نعود إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هؤلاء هم أولياء المؤمنين وهنا أسلوب القصر يعني قصر ولاية المؤمنين على هؤلاء لا ولاية للمؤمنين لغير هؤلاء ما هي الولاية إذن؟ الولاية هي المحبة والتأييد والمعونة والنصرة النصرة والمحبة والتأييد والمعونة فمحبة المؤمنين للمؤمنين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ونصرته لهم نصرة المؤمنين لله ولرسوله وللمؤمنين إن تنصروا الله ينصركم يعني إن تنصروا رسوله كما قال إلا تنصره فقد نصره الله يعني يجب عليكم أن تنصروه والمؤمنون كذلك وجب على كل مؤمن أن ينصر أخاه ولا يسلمه ولا يخزله ومن ثم قال سبحانه قال في معنى الولاية التأييد والمعونة والمعونة يعني أن المؤمن في عون أخيه مهما كان لا في عون أحد آخر إلا أن يشاء الله شيئا لذلك قال قال الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دم العبد في عون أخيه وقال فيه التأييد يعني معنى التأييد التأييد والمعونة والنصرة والمحبة والتأييد قال فيه صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه يعني لا بده أن يؤيده لا يخزله في موقف يريد أن ينتصر فيه وإلا خزله الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ولا يسلمه يعني وقع في موقف ثم تركه وحيدا ومضى وقال لا تركه أسلمه لأعداء الله تعالى أو أسلمه في أي موقف لأعداء الله أو لغير أعدائه إن كان على الحق تلك هي الولاية التي ينبغي أن ينظر المؤمنون فيها اليوم يجب عليهم المحبة لله ولرسوله وللمؤمنين أن يحبوا المؤمنين محبتهم لانفسهم. بل إذا علوا إلى درجة أعلى أن يؤثروهم على أنفسهم كما قال الله تعالى ولو كان بهم خصاصة وعليهم بتأييدهم وعدم إسلامهم وخزلانهم وتقديم المعونة والعون لهم وإذا قد نقصت ولايتهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا علمنا الولاية فمن نتولى قال الله قال تتولى ربك سبحانه وتعالى وولاية ربك أن تنصر دينه في نفسك وفي الناس وأن تدعو إليه وأن تخلص لكتابه ورسوله وأن تنصر رسوله صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا إلى آخره ما ينبغي أن يقوم به المؤمن في نفسه يريد بذلك وجه الله تعالى وصفات المؤمنين التي ينظر الله فيها التي ذكر الله تعالى إياها وننظر فيما قال الله فيها هي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إلى آخر هذه الآيات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 ابتداء هو شرط الولاية لذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان هذه الأولى والثانية مع الله ورسوله قال كل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إذن لا يتقدم في ولاية الله تعالى وولاية المؤمنين على الإيمان شيء لا هؤلاء الأباء ولا الأبناء ولا الإخوان ولا الأزواج ولا العشيرة ولا المال ولا الأهل ولا المساكن ولا شيء ومن يتولهم كما قال تعالى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون لذلك حصرت هذه الأولاية في هذه المعاني فإذا نظرنا اليوم في هذه الآية ونظرنا إلى الواقع وجدنا قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا واشترط شرطا زائدا هنا في الولاية ليتعلمه المؤمنون وهو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يعني ظاهرهم المحافظة على فرائض الشرع من الصلاة والزكاة والمحافظة على الخشوع وهم راكعون قال بعضهم يعني وهم خاشعون وقال بعضهم أي وهم مديمون على الصلاة ومديمون على أعمال الإيمان وهذه تخرج بنا اليوم إلى هذا المعنى إذا كان أولئك الذين وقفوا ضد مشروع الإسلام اليوم من اليهود والنصارى في الداخل والخارج ووقف معهم أولئك المسلمون المغفلون وهم كما ذكرنا منهم الجهل ومنهم الذين استؤجروا ومنهم أولئك الذين أكرهون الإخوان المسلمين كما يقولون أو غير ذلك ومنهم من يفعل ويقول كذا وكذا وهناك من يقف محاربا لدين الله تعالى متألفا مع اليهود والنصارى في الخارج والداخل وقد صار هؤلاء الجهل وراءهم ومن ثم انقطعت ولاية المؤمنين المعلومة التي أشرنا من المحبة والنصرة والتأييد والمعونة لهؤلاء إنما الولاية لمقيم الصلاة ومؤت الزكاة بعد الإيمان والذين هم خاشعون ومستمرون على عبادة الله تعالى ولا يعني أن الله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم أنهم كفر لا كما نقول هم مؤمنون مسلمون جهل أغبياء لهم مصالحهم الخاصة أو مؤجرون أو يكرهون هذا التيار من تيار الإسلام السياسي كما يقولون إذن هؤلاء ليس بين المؤمنين وبينهم الكفرة من أهل الكتاب لا يتبينهم وهؤلاء المؤمنون أو هؤلاء المسلمون ليس بينهم في هذه المواقف الولاية كيف تعين هؤلاء كيف تقف في صف هؤلاء كيف يقف المسلمون في صف هؤلاء جهلا أو علما أو غيره لا يقف أحد في صفهم كإنما كان كيف تقف وتصف نفسك في صفهم اعتراضا على ما جاء من بعض المسلمين والمؤمنين أنت عند في المؤمنين وأهل الإيمان تقف في صف الكفرة والفسقة والعصاء والمخالفين لدين الله تعالى من الذي قال ذلك لذلك هذه الولاية كما ذكرنا على هذا المعنى والمعنى الثاني قد تقول إن ما يقولون وتقفوا في ضدهم هذا كفر فليس معنى هذا أن نسلم بأنه كفر إذا قال القائل كيف نصوت ولا كيف يقولون هذا الذي يقول أنه على أنه فيه كفر وفيه كفر بواح إذا اعتقدت أنه كفر بواح أيها المؤمن لأنه كفر بواح تقف في صف الكفرة ثم إذا كان هذا فاعتقادك كفرا بواحا ألا تنظر إلى إخوانك المؤمنين الذين لا يعتقدون أنه كفر بواح كيف تكون رأيك أو تجعل رأيك أهم من رأيه أو أعلى منه وهم أعلى منك نحسبهم عند الله تعالى علما وفضلا وجهدا لدين الله تعالى مبلغ الأمر أن يكون لك رأيه فإن كان معتبر فهذه المسألة لا يكفر بها المؤمنون ولا تكون سببا لوقوف هؤلاء في صف الكافرين أمام المؤمنين مبلغ الأمر أنه رأي يأخذ به أو لا يأخذ والرأي المقابل قد أقره أهل العلم المعتبرون الذي يأخذ به جماهير المسلمين اليوم كيف يقبل المسلم حينئذ أن يهلل له هؤلاء العلمانيون والكفرة برأيه ليقول هؤلاء المسلمون يقولون كذا وكذا اعتمادا على قولهم ووقوفا في صفهم وركونا لفتاواهم كلا إنما وليكم الله ورسوله وليس عزرا أو سببا أن أتقف في مقابل الواقفين تحت صف الله ورسوله والمؤمنين مهما اعتقدت من رأي لأنه في ناية المطاف حتى لو كان رأيك صحيحا فلا بد أن تقدم العزر لإخوانك الذين فعلوا ذلك مصلحة لدين الله وتقديما على المفسدة المرجوة أو أن تقول إن إخوانك قد ارتكبوا أخف الضررين اتقاءا للأشد في هذه الأضرار التي نحن فيها اليوم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهؤلاء الأولياء الذين قال الله فيهم ذلك بيّن عاقبتهم سبحانه وتعالى فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون هؤلاء الحزب هم حزب الله تعالى وعاقبتهم الغلبة اليوم وبعد اليوم إلى يوم يبعثون طالما, طالما قد تحققوا بأثباب النصر في قوله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونحن اليوم وهذه شهادة لله تعالى أن الله تعالى فتح علينا ما فتح في هذه الأيام السابقة حتى نعود إليه ونأخذ في أسباب النصر ولكننا تكاسلنا وتأخرنا دعوة وتعبدا لله تبارك وتعالى تأخرنا فرقة وتشرذما وانقساما تأخرنا عن السير إلى الله جل وعلا الذي هو سبب النصر ولذا إن قلنا إن حزب الله هم الغالبون هل ما نحن فيه اليوم ينطبق على أن نكون حزب الله تعالى المرء يشك كثيرا في ذلك وإنما الأصل هنا أو المطلوب هنا أن نتحقق بهذه الأسباب من يومنا هذا كما قال تعالى فيما ذكرنا فيه الدرس الماضي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وهي في قول الله تعالى فإما نرينك نري الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون الأولى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وهذه الآية الأولى التي لأهل الإيمان الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كذبه الكفرة وآذوه وآذى هؤلاء المجرمون أصحابه صلى الله عليه وسلم بما تعلمون قال الله تعالى له هؤلاء سيعذبهم إن آجلا أو عاجلا فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون إذا انتقل إلى الله سيعذبهم أو نرينك الذي وعدناهم أو ترى ما وعدناهم في هذه الحياة الدنيا فإن عليه مقتدرون ثم دعك من هذا وهذا المؤمنون اليوم ينتظرون أن يفعل الله لهم ذلك أن يبدد شملهم وأن يفرق جمعهم وأن ينزل عليهم آياته وأن يخرق لهم نوامس الكون كلا قال له دعك من هذا هم إن أبقيناك سنعذبهم إن ذهبت سنعذبهم سنأخذهم طالما استمروا على عنادهم وطالما وصلوا إلى الحالة التي وصفها الله تبارك وتعالى في قوله إنك لا تسمع صم الدعاء وكما بينا أنهم لا أسمعون ولا يبصرون بل هم في ضلال مبين ذلك كان واجبنا اليوم هو ما نقول هذا فاستمسك بالذي أوحي إليك دع أمرهم لله تعالى لا يشغلنك هذا الأمر عن أسباب النصر فإن شغلك به هذا الاشتغال يعني اشتغال المؤمنين عن أعمال العبادة لا عن معاونة إخوانهم والقيام بالحق لا إنما هو ما شغل قلوبهم وشغل عقولهم وشغل أبدانهم عن تأكون هذه القلوب وهذه الأبدان في القيام بأمر الله تعالى انظر كيف اشتغلت قلوبنا هذه الأيام وكيف تشوشت وكيف اضطربت وأصابها القلق والضيق والضجر وأصابها الحزن والكآبة فيما نحن فيه من أفكار وآراء ومن مصائب وآفات كل ذلك قال دعك أستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإذا قلنا ذلك كانت الآية الثانية أيضا في هذا الحال وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة وهذه قضية الثانية التي ينبغي أن تكون في مهمات أهل الإيمان أن هؤلاء المسلمين الجهلة إنهم في حاجة إلى دعوة المؤمنين إن المؤمنين مقصرون أشد التقصير في دعوة الناس إلى الله تعالى في رفع الجهل عنهم وفي رفع ما هم فيه من غباء وفهم عن الله تعالى ينبغي كل أحد ان عرف واحدا من هؤلاء أن يدعوهم إلى الله تعالى أن يأخذ بيده إلى الله أن يفهمه وأن يعلمه وأن يرشده إلى طريق الله تعالى إن هؤلاء العصاء الذين يقومون بهذا القوم أمام أهل الإيمان إنما هم محلوا دعوة أهل الدين إن المؤمنين مطالبون بدعوتهم بينك وبينهم الدعوة والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق والليم وأن ترحمهم قد تكون في مكانهم يوما ما أو كنت ثم تاب الله عليك ومن ثم لزمك أن يكون هؤلاء في محل دعائك إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وفي محل دعوتك إلى الله جل وعلا أن تأخذ بأيديهم إن تقصيرنا اليوم هو الذي وسع رقعة الفسق والفساد وإن المؤمنين إذا أخذوا على عاتقهم واهتموا بنشر دين الله تعالى وأن يخلصوا من وقتهم وقتا لله تعالى وللدعوة إليه لتغير الحال ولا ارتفع البلاء ولا تحققت الرحمة ونزلت ولن نزلت السكينة على المؤمنين اليوم الناس مدعوون لذلك ثم لا يخطر على بال أحد أن يتكلم في إيمان وكفر لهؤلاء فالكفر وما يتعلق به إنما مرجعه لأهل العلم ليس لأحد من أحد الناس من المتدينين أو غيرهم أن يتكلم ليقول هذا كافر أو غير كافر لا إنما تلك مردها لأهل العلم فإن يقول ذلك كافر أو لا بعد أن تقوم عليه الحجة الشرعية التي حجة الرسالية التي يكون تاركها كافرا تارا أو فاسقا تارا أو عاصيا تارا أو متدعا تارا لا ينبغي لأحد أن يفتح تمه أبدا أن يتكلم في إيمان وكفر إلا لأهل العلم وإنما أن يقول هذا القول كفر نعم أما أن يقول هذا الشخص كافر لا قول ذلك إنما هو للعلماء بعد قيام الحجة الرسالية التي يكفر تاركها أو يفسقه أو أن يكون عاصيا مبتدعا إن تقصير المؤمنين اليوم في الدعوات والأمر بالمعروف فالنهي عن المنكة المنبنية على العلم النافع والعمل الصالح الذي قصرنا فيه إنما هي مسؤوليتهم أمام الله تعالى وسؤال الله تعالى إياهم عن ذلك وعن تقصيرهم في حق دينهم وحق ربهم وحق أنفسهم وحق نبيهم كما قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن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 ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم تلك العاقبة المهمة للمؤمنين كما قال المولى بعد أن قال ألا إن حزب الله هم الغالبون ألا إن حزب الله هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وهؤلاء الأولياء المتقون كما قال تعالى إن أولياؤه إلا المتقين أولياؤه هم المتقون فقط وهؤلاء قال والعاقبة للمتقين وانظر إلى التقوى المطلوبة التي يجب أن تتعلمها وأن تعرفها معرفة حق ثم بعد ذلك أن تقوم بها وأن تتحقق بها في نفسك ظاهرا وباطنا وأن تدعو إليها أهلك ومن تعلم وأن تدعو إليها كل من تستطيع أن تصل إليه بدعوة الله تعالى أن تحمل هم هذا الدين وهم الدعوة إليه في نفسك وغيرك حينئذ يكون المؤمنون قد سلكوا الطريقة الذي يوصلهم لمصر الله تعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا آه كريم يا غياث المستغيثين أغثنا, أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم كلنا ولا تكن علينا وردنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر دينك وارفع رأيتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وأهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم أهزمهم وجلزلهم يا رب العالمين، يا غياس المستغسين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ثبت, اللهم ثبت أقدامنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا. ويسر أمورنا، واربط على قلوبنا يا رب العالمين، اللهم وليته أمر المسلمين، أعنوا على دينك، أعنه على دينك أعنه على شريعتك أعنه على الخير وفقه للخير وخذ بيده وقلبيه إليه يا رب العالمين وارزقوا البطانة الصالحة وجنبه البطانة السيئة وجنبه السوء وأهله يا أكرم الأكرمين واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك بالطواغت والمجرمين اللهم شتشم لهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا أكرم الأكرمين اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيم فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غروف رحيم